من قال لا إله إلا الله يرتدي وجه الله حرمه الله جل وعلا على النار والمحرمون على النار ورد في أحاديث كثيرة أعمال الله منهم من صلى لله أربعة قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله جل وعلا على النار من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله جل وعلا على النار من كان هينا لينا سهلا مع الناس حرمه الله جل وعلا على النار من بكى من خشية الله حرمه الله جل وعلا على النار من جاهد في سبيل الله حرمه الله جل وعلا على النار من أحبه الله حرمه الله على النار قال صلى الله عليه وسلم والله لا يلق الله حبيبه في النار ثم إن النار إذا دخلها من دخلها من قصات المهمين فإن الله جل وعلا لم يجعل للنار سلطان كاملا على أجسابهم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود